باب تعظيم الاسم على كاتب العلم قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن عثمان الأديب بنيسابور سابور قال حدثنا الأصن قال حدثنا إبراهيم بن سعد البصري قال حدثنا إدريس بن يحيى بن عباس وقال وأخبرنا منصور بن الحسين بن محمد المفسر بنيسابور. قال حدثنا الأصن قال أخبرنا قال اخبرنا ابن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهد قال أخبرني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما الجمه الله تعالى بجام من نار نعم هذا الباب الثالث من أبواب هذه الرسالة في دلائل التوحيد عنوان له مؤلف بباب تعظيم الإثم على كاتب العلم أن من كتب العلم فإنه يأثر وأن اسمه عظيم فالاسم يعظم الاسم هو يحصل للإنسان إذا فعل معصيه لان فتكب محرم أو ترك واجب إذا ترك واجبا أثم وإذا فعل محرم أثر، وفي بعض الواجبات أو بعض المحرمات التي يفعلها يعظم الاسم عليه، يكون عظيما لشدة تأثير، لشده تاثيره إذا كان أثر هذا الاسم بالغاً أو سيئاً فإن الاسم عظم. والمؤلى رحمه يقول إن كاتب العلم اسمه عظيم، اسمه عظيم. لأنه يمنع فضل الله الذي آثاه عن عباد الله والله سبحانه وتعالى أرسل أرسله وأنزل الكتب وبيّن للناس الطريق الموصل إليه بيّن لهم طريق الحق ونهاهم عن طرق الغوايه والضلال وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم على سبيله وهذا الكافر يكتب العلم الذي يوصل إلى الله عز وجل ويكون سببا في وصولهم إلى الله عز وجل وفي نجاتهم وسعالتهم فهو يمنع فضل الله ويمنع فضلا أنزله الله على عباده يمنع أمرا يحجب امرا أنزله الله في كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم فلذلك صار اسمه عظيم وذكر مواله بالسند هذا الحديث وفي تحويل الاسناد وهذا الحديث بيرجع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتب علما حجمه الله تعالى برجام من نار هذا حديث ضعيف الحديث وهو الحاكم والحبان والخطيب البغدادي في تاريخ كما ذكر المحقب والحاكم قال هذا إسلام صحيح من حديث المصريين على سطر الشيخين وذكر المحقق أن في سند عبد الله بن عياش وأن ابن أبي حاتم ذكره جره التعديل وقال سألت أبي عنه وأبوه إمام جرح التعدين رحمة ربي أبي حاكم عن أبيه وأنه سأله عنه فقال ليس بالبتين صدوق أكتب حديثه قريب من الهجعة قل له يا ضعيف سرقت كتبه والحديث وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح تشهد له النصوص فسدل له الايات القرانيه ومن ذلك الله تعالى ان الذين يكتمونه ما انزلنا من الهدى ولا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعب هذا جزاء كاتميه العقوبه كاتم ان الذين يكتمون ما انزلنا من الهدى من بعد ما الذين يكتمون ما انزلنا من الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم لاعلم إلا الذين تابوا وأصرحوا وبيّنوا وبين، ما كتبوا فأولئك توعدهم والترعين وقال تعالى في الأطفال إن الذين أكثروا الله من الكتاب ويشفرون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطنهم إلا النار ولا يكلمهم الله عن ولا يزكيهم, ولا يزكيهم،, ولا يزكيهم،, ولا يزكيهم. وقال تعالى واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبينوه للناس ولا تكتموه ميثاق اخذه أخذ الكتاب أن يبين ولا أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا للناس ولا تكتموه ماذا فعلوا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا ما يشترون الله تعالى دمهم على أخذ الميثاق عليهم أن يبينوا الناس ولا يكتبون فنبدوا فلمهم الله فهذه النصوص تشهد هذا الحديث هذا الحديث لما كتب علما الجمع الله تعالى في الجامل من نار يوم القيامه والآيات فيها اسم فيها, فيها اللعن لعن الكاتب لعن الكاتب وفيه الوعيد على الكاتب لأنه لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم وذمهم الله بقوله فبس فما يشتر هذه النصوص وهذه الآيات القرانيه مع هذا الحديث تدل على أن إثم الكاتم عظيم كما تردهم المؤلف والمرد بالعلم الذي يكتمه علم الشريعة علم العلم بالله وأسمائه وصفاته والعلم بديله وأبره ونهله والعلم بالجزاء من كتم هذا العلم فهو آثم والرسالة علم في بيان العلم بأسماء الله وصفاته وأصالح فمن كتم هذا العلم عليه هذا الاسم ومتى يكون كاتما للعلم يكون كاتما للعلم إلى سؤل عن علم يعلمه ثم لم يجب يكون كاتبا للعلم خصوصاً إذا كان بالسائل حاجة إليه ولا يجد من يساله غيره. أما إذا كان الإنسان يجد غيره وارشده إلى غيره. أو كان الإنسان أو كان المسؤول ليس متمكناً من هذه المسألة أو عنده إشكال. فلا يجوز بهذه. هذا ولا يكون كاتب العلم يرشده إلى غيره إلى من أفضل منه. وكذلك إذا كان بالناس حاجة إلى هذا العلم. ثم كتبه وسكت ولم يبين للناس وهم محتاجون لهذا هذا ولا يجدون غيره في هذا المكان يكونوا كاتباً والا وإلا فلسفاء فالعلماء عندهم علوم عندهم علم كثير ولا يعلمه الناس لا ولا فلا يزل من هذا أن يكونوا كاتبين للعلم يكونوا كاتباً إلى سئلة ولم يجب ولم يرشد إلى غيره وهم متمكن من هذا العلم والسائل محتاج وقد لا لا يستطيع الوصول إلى حكم هذه المسألة إذا لم يبين له أو يكون بالسائل أو بالناس أو في مجتمع حاجة إلى هذا العلم ثم يكتمه ولا يبينه فإذا هذا الباب وإن ذكر المؤلف في هذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أن النصوص المتتوى للأي تشهد له وتدل على تعظيم العثم على كاتب العلم بالله أو اسمائه أو صفاته أو أفعاله أو دينه سبحانه وتعالى أبره ونهيه نعم باب إجاب قبول صفات الله تعالى من كافه الخلق قال أخبرنا علي بن محمد بن الحسن وأحمد بن حمدان الشاركي قال حدثنا حامد بن محمد قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال جار جاء من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله تعالى يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والثرى على إصبع ثم يقول أنا الملك قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده ثم قرأ وما قدر الله حق قدره زاد فيه فضيل وشيبان فضحك تعجبا وتصديقا له نعم هذا الباب الرابع عنونا لهم أقل يقول باب إيجابي قبول صفات الله من كافة الخلق يعني هذا الباب يعني سأذكر فيه نصوصا تدل على وجوب قبول صفات الله من جميع الخلق وأن جميع الخلق عليهم أن يقول صفات الله ويقول صفات الله بمعنى انهم يثبتوها لله كما أثبتها لنفسه وكما اثبتها له رسله عليهم الصلاه والسلام كافه الخلق الاولين والاخرين يجب عليهم ان يقبلوا صفه الله ويثبتها لله له كما ثبتت كما اثبتها الله نفسه في كتابه وفي كتبه رواسله وكما اثبته له رسله الكرام ذكر حديث عبد الله بن مسعود عبد الله, وعبد الله بن مسعود قال جاء رجل من اهل الكتاب جاء رجل من اهل كتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان الله يضع السماوات على اصبع كلمه اصبع هذه فيها عشر لغات اصبع فيها عشر لغات الهمزه مثلثه والباء تضرب اضرب ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعه والعاشره اصبوع اذا كسرت الهمزه تقول اصبع اصبع اصبع, إصبع. افتح الهمزه اصبع اصبع اصبع, اصبع. وما الهمزه اصبع اصبع اصبع والعاشره اصبع ما تغلط فيها قال يا محمد ان الله تعالى يضع الصبغات على اصبع والاراضي على اصبع والجبال على اصبع والسرعه على اصبع ذكر كم اصبع اربعه اصابع يضع الصبغات على اصبع والارواح على اصفر والجبال على اصفر والسرع على اصفر وفي في روايه وشعر الحط على اصفر خمسه اصابع وهذا الحديث هو الشخان البخاري ومسلم فهذا الحديث يثبات اربع اصابع لله عز وجل في اثبات الاصابع لله عز وجل كما يقول رجال له وهذا الحديث من حديث الصفات اريد على ان اليهود قد يثبتون الصفات يثبتون الصفات لله عز يثبتون الصفات وان كان اليهود لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا اليهود ظاهر الحج ان هذا اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عنده علم التوراه فجاء هذا اليهودي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ان الله, إنه إنه إنه نجده يعني في كتابنا. إن الله يضع الصماوات يوم القيامه على اصله والاراضين على اصله والماء والسراء الأصبع والجبال على الأصبع سير خطي على الأصبع ثم يهزه النبي الذي يقول الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجده النواجذ هي الأسنان التي تلي الأبراث وفي رواية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجده تصفيقا لقول الحبر في الحديث الآخر أنه جاء حبر من احبار اليهود يقال حبر وحبر والحبر هو العالم جاء حبر وحبر ففهمها وكسرها جاء حبر من أحبار اليهود يعني عالم من علمائهم فقال يا محمد اننا نجد حديث ان الله وضع السماوات على اصوى والأرض على اصوى والجبال على اصوى والماء والسراء على اصوى وسائر الخط على اصوى ثم هز نبينا فيقول انا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بنى نواجده تصديقا لقول الحبر فهذا الحديث في اثبات أصابع لله عز وجل هنا لك الأرض عصابع في الله وتنخى لك الأصفر وأن, وأن الله خمسة أصابع تليقوا بجان الله وعظمته ليست مماثلة لصفات المخلوقين والحديث فيه, فيه على عظمة الله عز وجل السماوات كلها على أصفر الصبوات جدها على أصفر والأرضي كلها على أصفر والموتر على أصل وصل الخلق على وفي الحل الآخر السبع والأرض في السبع والأرضين الصرع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم خردل الحب الصغير ومعلوم أن الواحد لكفيه يد يخرد الحب الصغير يستوي عليها ان شاء قبضها وان شاء وضعها فكذلك هذه المخلوقات العظيمة ما تستوي شيء بالنسبة لأعظم الله عز وجل فيجب على جميع الخلق أن يقبل الصلاة الله التي اثبتها لنفسه او اثبت له رسول الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الصفات اثبات الاصابع لله عز وجل وهي الرد على من انكر الاصابع لله عز وجل من الاشاعره والمعتزله والجهميه هؤلاء ينكرون الاصابع لله عز ينكرون الجهميه يمكنون الاسوا والمعتزله يمكنون الصفات والاشاعره يستفسرون الصفات وليست منها الاصابع الحياه والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والاراده هذه صفات يثبتونها ومع ذلك تأولونها وليست الأصابع منها فهي الرد عليهم وعقيدة هم سنة والجماعة إثبات ما الله نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريم ولا تعطيل ومن ذلك إثبات صفه الاصابع لله الله وجل خمسه اصابع تليق بجلاله وعظمته فيجب على الخلق ان يقبلوا صفات الله وأن يثبتوها له عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته كما اثبتها لنفسه او اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الصفات التي ثبتت في السنه المبحره والسنه واحد ثاني قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي فيجب قبول ما ثبت في السنة كما يجب قبول ما ثبت في القرآن الكريم